ومنهم من يلبزك في الصدقات فإن أعطوا منها عرضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسحطون ومنهم من يلبزك في